اِذ انْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَارَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَقْ لَلَّذِي يَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيُحْيِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ إِذْ يُوركَهُ مُ اللَّغُ فِي مَنَامِكَ قالَلَ وَلَو أَركَهُم كَكثيرَ لَ فَشِرتُم وَلََتَنَازَعَتُم فِيأَمْرِ وَلَكِ اللهَّهَ سَلَّمْ إِهُ عَمُم بِذَاتِ الصّدُ وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ إِذ ظَلَمْتُمُ أَنفُسَكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ ۚ وَيُرِيدُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو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 stata ال اللهَّهُ بِمَا يَعَّلونَ مُحييفُ وَإِزََّنَ لَهُ مُ الشَّيَانُوا أََّ لَهُم الشيطان أعمالهم وَقَالَ لَ وَالِبَ لَكُمُ لِيَومَ مِنًا النَّاسِ وَإِنّ جَرُ اللَكُم فَلَمَّ تَرار في فئتينك صع على عقبيه فلم ما ترى ات الفئتينك صع على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل كَلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قََّمَة أَذكُم وَأَنَّ اللهََّ لَسَبِ وََّامِلين اللَّ بيد كَدَأِّآالِ فِ الرعَوونَ وََّذينَ مِنْ قَضَلِهِمْ كَثَروبِ آيَاتِ الَّ فَأَخَذَهُُم اللَُّ بِذُنُوبِهِمْ إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكم غير النعمة أنعمها على قوم حك لا يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَذَّبَ بِآيَاتِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ بِهِم فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يؤمن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 وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَمِنْ بِإِلَهِكُمْ عَلَا سَوَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا